لفضيله الدكتور غَيْرَ من خشي ورحمة ذلك يوم القلوب كم اهمك شد منهم بخوشا صالت وذا كان السماوات خلد Beat <tries> it نن تني نثب فتذكر بالقرآن من يخاف What? What? Ah!